أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وآله المستكملين الشرفاء ثم أما بعد فما زلنا مع باب ما جاء في الوضوء من النوم وأظننا قد انتهينا إلى التعليق على حديث يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني بما ذكره أبو داود السجستاني في السنن بعد روايته لهذا الحديث أعني قوله وهذا حديث منكر لم يروه إلا يزيد يعني يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا يعني قوله <تصفيق> نفلو الباب حد الناس تطلع يعني روى جماعة هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني حكاية فعل النبي أنه نام حتى غطى أو نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ ولم يذكر رفع الخبر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضجعا وتعليل ذلك فإنه إذا الضجع استرخت مفاصله لم يذكر هذا التفصيل وهذا الرفع وهذا الأمر إلا كما قلنا يزيد بن, خالد يزيد بن عبد الرحمن إيه؟ أبو خالد الدالاني وتعلقنا بقول أبي داود فيما سمعه قتادة من أبي العالية كم حديث سمع قتادة من أبي العالية رفيع الرياح قول أبي داود يقول يعني قال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث القضاة ثلاثة القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر يعني في النهي عن الصلاة بعد العصر ووقفنا عند هذا الحد وهو التنبيه لمعنى قول أبي داود فيما ذكره شعبة من حديث قتادة التي سمع من أبي العالية وكنا قد توقفنا على ذكر السلاسة الأحاديث وكلها عند البخاري يعني حديث عمر رضي الله عنه يعني هكذا شعبة وهشام الدستواء هشام الدستو، عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما شهد رجال مرضيون عندي وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب وهذا الخبر كما رواك ما قلنا شعبة يعني دايما نحن بنقول شعبة هو الفيصل في حديث قتادة يعني شعبة هو الإيه هو الفيصل في حديث قتادة زي ما قال كده كفيتكم تبليث ثلاثة أول الثلاثة كما قلنا مين يعني قتادة والأعمش قتادة والأعمش وأبو إسحاق يعني كفيتكم تدليس ثلاثة فلذلك بنقول الحاكم في حديث شعب قتادة من هو شعب إلا إن أبو دغوت قال إن شعب بيقول لم يسمع قتادة من أبو العالية إلا أربعة أحاديث والذي استقصينا بيانا لهذا الذي ذكره أبو داود إلى الآن ثلاثة حديث حديث الأول حديث عمر كما قلنا في البخاري في كتاب الصلاة حديث الثاني في كتاب المناقب يعني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال عن قتادة سمعت أبا العلي عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى وأما الحديث الثالث فعند ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا شبابة ابن سوار عن شعبة عن قتادة قال سمعت رفيعا يعني أبو الإيه يعني أبا العلي قال قال علي رضي الله عنه يعني درواية أبو العلي عن من عن علي رضي الله عنه القضات ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة فذكر الذين في النار قال رجل جار متعمدا فهو في النار ورجل أراد الحق فأخطأ فهو في النار وآخر أراد الحق فأصاب فهو في الجنة قال فقلت لرفيع من قلت لرفيع قتادة يعني قلت لأبي العالية قال فقلت لرفيع أرأيت هذا الذي أراد الحق فأخطأ قال كان حقه إذا لم يعلم القضاء ألا يكون قاضيا ها إذا أوسد الأمر إلى غير أهله حتى ولو أصاب فقد أخض حتى ولو إيه حتى ولو أصاب فقد أخض كان حقه أن لا يكون إيه قاضي لألا توسد الأمور إلى إيه إلى غير أهله وإلى هنا كنا توقفنا في الحديث الرابع لعلنا ندرك بعد بحث تحري لكن لا أظنني أجده يعني الحديث الرابع لا أظنني أجد فيما مع قول ابن أبي حاتم في المراسيل صفحة 171 حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل صالح بن أحمد ابن حنبل قال أخبرنا علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان قال قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثه أشياء الله يعني في رواية ابن أبي حاتم كام؟ ثلاثة يعني ابن أبي حاتم عن صالح ابن أحمد صالح ابن أحمد عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان قال شعب لم يسمع قتاده من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء وإذا اللي أعجزنا وإذا اللي وقفنا عند هذا الحد وقلنا شعب ولا والأربعة هكذا يعني لا ندري اسناده عند ابي داود طبعا لان بين ابي داود وبين شعب ايه مفاوز يعني الا ان يكون مثل داود يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه لكن هذا لم يحدث مش كده ولا ايه لكن هكذا اسناده ابن ابي حاتم آه عبد الرحمن ابن ايه آه ابن ابي حاتم فقال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان قال شعبه لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء الثلاثة يبقى في رواية ابن أبي حاتم كام ثلاثه فانتهينا إلى هذه الثلاث كما انتهى ابن أبي حاتم قال قلت ليحيى عدها اذكرها لي يعني عدها قال قول علي اللي هو روى مين قلنا ابن ابي شيبة شباب ابن صور عن شعبة شباب ابن صور عن ايه عن شعبة قول علي القضاة ثلاثة واحد وحديث لا صلاة بعد العصر اللي هي شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وصل بعد العصر حتى تغرب لبقى دات تاني وحديث يونس ابن مت يعني لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير آه يبقى دول الثلاثة اللي احنا ذكرناهم كذا ذكرهم ابن ابي حات كذا ايه ذكرهم ابن ابي حات فلا ادري ما معنى حديث ابن عمر في الصلاة لاني لا اعلم رواية لابي العالية عن ابن عمر لا نعلم رواية اه يعني لو كان يقصد حديث ابن عمر أي راوي ابن عمر في الصلاه فلا نعلم رواية لأبي العالية عن من؟ عن ابن عمر لكن يبقى تعليق نقول وكذلك سمع قتادة من أبي العالية حديثين آخرين ذكرهما البخاري في صحيحه وبهذا تصير جملة سماعه من أبي العالية خمسة احاديث الثلاثه اللي ذكرهم مين؟ الثلاثة اللي ذكرهم ابن أبي حاتم بإسناده إلى شعب وأما الحديثان الآخران الذين خرجهم البخاري في الصحيح الأول قال البخاري في كتاب الدعوات كتاب الدعوات برقم 6300 حدثنا مسلم ابن إبراهيم يعني الفراهيدي يقال حدثنا هشام يعني الدستوه قال حدثنا قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض وربه العرش العظيم حديث الكرب اللي بيسموه حديث ايه دعاء الايه حديث دعاء الكرب هكذا صححه الامام الايه البخاري وروايته من طريق هشام الدستواء هشام الايه الدستواء يبقى دل لذلك على ان عند غير شعبة وان كان القول احنا بنحتاج به احيانا نقول ايه ان شعبة كفانا تدليس لكن البخاري ايضا كفانا تدليس قتادة ولا ايه البخاري أيضا كفانا تدليس إيه قطاد ليه لأن هذا الخبر ما أعلمه يروي شعب ما أعلمه إيه يروي شعب أنما رواه هشامه هشام الدستواء ها؟ هشام الذي الीه وسعيد ابن أبي عروبة وسعيد ابن إيه وسعيد ابن أبي عروبة هشام ما أعلم رواه شعب ما أعلم رواه إيه شعب إنما هشام سعيد ابن أبي عروبة همام لكن شعبة لا يبقى فات شعب بعض الأحاديث التي صحى فيها سماع قتادة من مين؟ من قبل عالية ليه؟ ليه؟ ليه؟ لتخريج البخاري لتخريج البخاري لأن البخاري اشترط طبعا اشترط وصل الخبر اشترط فيه صحيحه وصل الخبر اشترط فيه صحيح وصل الخبر صحة سماع الراوي لا سيما إذا كان الروي إيه مدلسا لا سيما إذا كان الروي إيه؟ فشرط رواية البخاري للمدلس في صحيحه أنه لا يروي له حديثا حتى يثبت عنده سماعه ممن فوق من ممن إيه ممن فوق فهذا واحده وحديث بعاء الكرب بحدث ولا حرج من أصح الأدعية من أصح حديث الإيه الأدعية هكذا هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس كان دعاء النبي عند الكرب إيه؟ لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم الخامس يعني استدراكا على ما ذكره ابن أبي حاتم قال البخاري في كتاب التوحيد. وإذا إحنا بنستغرب يبقى العلة أبو داود يمكن أبو داود أخطأ في قوله حديث ابن عمر في الصلاة. لأن إحنا لا نعلم لابي العالي رواية عن مين عن ابن عمر عن ابن عمر إنما أخطر رواية أبي العالي عن مين عن ابن عباس عن ابن عباس. فلعل هو ده ليه لان دلوقتي شعبه بقى ادي شعبه دي دلوقتي ايه شعبه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر يعني غندر قال حدثنا شعب ح وقال لي خليفة. خليفة ابن ايه ابن خيطه وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد سعيد ابن ايه ابن ابي عروب. يزيد بن زريع عن من عن سعيد بن أبي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا أهو أبو العالية يقول حدثنا ابن عم نبيكم ابن عم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي رأيت ليلة يبقى حديث الإيه الرؤية في الإسراء رأيت موسى رأيت عيسى رأيت الدجال ها؟ رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوء أو أزد إيه أزد شنوء من الأزديين أزد إيه أزد شنوء رأيت موسى رجلا إيه طوالا آدم آدم ها كأنه من رجال إيه؟ كأنه جعدا، كأنه من رجال شنوء ورأيت عيسى بين مريم رجلا مربوعا، مربوع الخلق يعني. إلى الحمرة والبياض صبيت الرص، صبيت الرأس، صبيت الرأس, الرأس. ورأيت مالكا خازن النار، ورأيت مالكا خازن النار، ورأيت الدجاج. ورأيته الدجة يبقى حديث الرؤية في الإيه ها حديث الرؤية في الإيه في الإسراء في الإسراء ولا أرى هو المقصود في كلام أبي داود حديث ابن عمر في الصلاة لأن ده في الإيه في الرؤية وليس لابن عمر إنما المين حدثنا ابن عم نبيكم هذا تمام خمسة أحاديث هذا تمام إيه خمسة أحاديث سمعها قتادة من, من من أبي العلي سمعها قتادة من أبي العلاء وأما قول أبي داود ورواء أوله أي روا أول حديث أول حديث ابن عباس وليس من مقصوده أي روا أول حديث ابن عباس من طريق من الترمزي هاه مش من طريق الترمزي وإن كان حيتحد في الخبر كما قلنا كونه من رويد قتادة عن أبي العالية. قتادة عن إيه؟ آه. قتادة عن أبي العالية. لكن يقصد مش من الضروري يكون من حديث أبي العالية. نعم من حديث ابن عباس. آه. ورأى أوله جماعة عن ابن عباس. روى أوله جماعة عن مين عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يذكر شيئا من هذا. يعني ايه لم يذكر شيئا من هذا؟ يشير بقوله أن يقصد بقوله هذا. اي رفع الى النبي وهو قوله لا يجب الوضوء على من نام جالسا آه. وانما يجب على من نام مضطجعا فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله لكن يقصد ان روى اوله ان النبي كان ينام وينفخ ويغط وإيه ويغط آه. ثم يقوم يصلي ولا يتوضا كان النبي وكان النبي محفوظا يعني كان النبي محفوظا على ما قالت عائشه وابو هريره ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه وهكذا الانبياء تنام اعينهم ولا تنام ايه قلوبهم ولا تنام قلوبهم قوله وقد رواه او روا اوله بيبقى اول الخبر اللي هو الحكايه لان الخبر مكون من جزئين حكايه وامر حكاية وإيه؟ وأمر يعني حكاية وانشاء حكاية وإيه؟ وإنشاء. لكن الحكاية طبعا مشهورة جدا النبي كان ينام وبينفخ في نوم يعني ينفخ حتى يسمع تنفسه وصوته وحتى يغط في نومه ثم يقوم يصلي ولا إيه؟ ها يقوم يصلي ولا يتوضع هذه حكاية مشهورة وهي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما المقصود يعني قوله وكان النبي محفوظا لكن أضاف قال وقال يعني قال الراوي عن ابن عباس وهو عكرمة عكرمة عن ابن عباس كان النبي محفوظا يعني كان النبي محفوظا يعني كان ينام ولا ينام, ينام عين ولا تنام ولا ينام قلب ماهو دي قلبها جماعة من الائمه منهم اكابر الأئمة أحمد بن حنبل قال بهذا التقصيص وحنشوف كل حكاية حكاية عن النبي كلها حكاية عن النبي وإن كان المذهب عليها لكن دي حكاية عن النبي يعني بمعنى إيه بمعنى النوم حتى يسمع له غطيط فلا يأخذ أحد ويقول ننام حتى يسمع لنا غطيط إنما الكلام كله على من نام جالسا أو ساجدا أو قائما فإن اتضجع فعليه الوضوء يعني العمل على حديث ابن عباس مع إثبات نكرته مع إثبات إيه نكرته لكن العمل على حديث إيه ابن عباس في الباب لكن القصد الخصوصية مش في النوم إنما الخصوصية في النوم حتى يسمع صوته. ها حتى يسمع ايه صوت لكن اكثر من يروي يقول كان ينام في سجوده او ينام جالسا ولم يقل احد ينام الضجعا الا في رواية ابن عباس وما سأسكر لك في احاديث الباب لكن القذ كان محفوظا بمعنى خصوصية النبي في انه كان ينام ويغط كما ويغط في نومه وينفخ حتى يسمع له ايه صوت. المقصود بقوله ها يعني ابي داجود وروى اوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكر اخره وقال وكان محفوظا يقصد ما رواه الامام احمد الجزء الاول صفحة 244 قال حدثنا يونس يعني يونس ابن محمد المؤدد يعني يونس المؤدد يونس بن يونس ابن محمد إيه المؤدب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وأيوب حميد وأيوب حميد إيه الطويل عن حميد وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن, أن رسول الله نام حتى سمع له سمع له غطيط سمع له إيه غطيط غطيط طب بإيه بيعط في نوم وسمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضع نام حتى سمع له ايه؟ غطيط فقام صلى ولم يتوضع قال عكرمة كان النبي محفوظا ايبقى ده كلام ابو داود يعني كأن ابو داود يشير الى رواية مين؟ يشير الى رواية اكرمة عند احمد من طريق حماد بن سلم حماد بن سلم عن حميد وايه؟ عن حميد وايوب؟ كلا عن مين عن عكرمة وقل عكرمة كان النبي إيه؟ محفوظا عكرمة كأنه كان بيحفظ خبر عائشة وخبر أبي هريرة وخبر جماعة من الصحابة كان النبي ينام يتنام عيناه ولا ينام إيه؟ ولا ينام قلبه هكذا أخرجه أحمد وأخرجه كذلك عبد بن حميد عبد عبد بن حميد برقم 616 والطبراني في الكبير الجزء الحادي عشر تلتمية تلاتة وتلاتين برقم مية وتسعتاشر عشرين والبيهقي في الكبرى الجزء الاول مية عشرين من طرق عن حماد بن سلم من طرق عن حماد يعني روا يونس المؤدب حجاج بن منهل عفان كل دون رواوا عن مين أصحاب حماد رواوا عن حماد بن سلمة بمثله يعني قول حماد عن أيوبة وحميد عن عكرمة. ان النبي نام. نام. وغط في نومه حتى سمع ايه? غطيته ثم قام فصلى ولم. يتوضا وفيه قول عكرمة كان النبي ايه? كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. هكذا. هكذا. ده قول مين? ده قول ابي داود واما قول الترمذي وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وابي هريره وفي الباب عن مين? وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وابي هريرة فهك بيان احاديثهم مع الاستدراك على الترمزي بان فيه ايضا عن حزيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو وابي امامه ورجل من اصحاب النبي رضي الله عنه ورجل من اصحاب النبي يبقى عددهم كم كده سبعة يبقى حديث الباب ثلاثة عند ابن وفي الاستدراك كان اربعة حزيفة ابن عمر ابن عمر ابي امامة رجل رجل من اصحاب النبي اما حديث عائشة رضي الله عنها قال ابن ماجه حديث بي امين ده عندي مين قال ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة يبقى ضرورة يكون فين في المصنف حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي ابن محمد يعني التنافسي قال حدثنا وفيع قال حدثنا الاعمش حدثنا وفيع قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها يبقى حديث الأعمش عن النقعي عن الأسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ينام حتى ايه اللي هو في حديث ابن عباس ايه يسمع ايه غطيته النبي غطيته كان ينام حتى ينفخ ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضا نفس لفظ حديث ايه اكرمه عن ابن عباس ها نفس لفظ حديث اكرمه عن ايه عن ابن عباس كان رسول الله ينام حتى ينفخ لكن عند عكريمة حتى يسمع غطيته ينفخ وده تفسير ينفخ يعني لما نقول ما معنى ينفخ نقول في حديث عكريمة إيه؟ آه النفخ معناها النفس بصوت النفخ معناها إيه؟ النفس بصوت ويقال نفخ أحيانا يقول نفخ بمعنى صوت بمعنى إيه؟ صوت صوت يعني تمام؟ فهكذا قال التنافس قال وكيع يعني وهو ساجد كان وكيع يرى ان ذلك لم يكن ينام بمعنى الضجع وهو تفسير نم هنا عند التنافس او عند وكيع يقول وكيع يعني ما كانش ينام يعني الضجع لا كان ينام وهو ساجد كان ينام وهو ايه وهو ساجد قال وكيع يعني وهو ساجد واخرجه كذلك طبعا ابو بكر ابن, إيه؟ ابن ابي شيبة في الجزء الاول 123 وعشرين برقم الف ربعمية واحمد الجزء السادس 135 كلاهما وثلاثين عن وكيع قلت هذا حديث صحيح غريب يعني ايه غريب يعني لم يروه عن الاعمش الا وكيع لم يروه عن الاعمش الا وكيع ده معنى الغرابة هنا يعني اسناده كده وكيع عن الأعمش عن إبراهيم النقعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة على شرط إيه الشيخين صحيح على شرط شيخين إلا إنه غريب يعني غريب لا يروى عن عائشة إلا بهذا الاسناد الأعمش عن, عن النخعة عن الأسود عن عائشة تفرد به عن الأعمش من وكيع اللي به من وكيع ورجاله وثقات كلهم على شرط رجال رجال الصحيحين وقيع فمن فوقه ولم يخلقه ما خرجوش ايه خبر وقيع ده ها يعني الخبر ده ما خرجهوش ما خرجوش هذا هو الاول حديث عائشه حديث عبد الله بن مسعود حديث عبد الله بن مسعود قال ابن ماجه برقم 475 يبقى الحديثين ايه في باب واحد عند مين عند ابن مسعود حديث عائشة وحديث مين عبد الله ابن مسعود والحديثين قريبين المخرج قريبة قريبة المخرج قريبة المخرج حديث كوفي عند ابن مسعود كوفي مدني عند مين أنا عن عائشة يعني كوفي الاسود وابراهيم والاعمش كل دول ايه كوفين بس عائشة ايه مدني عائشة ايه مدني التان كوفي يعني حديث عبد الله ايه كوفي قال ابن ماجه تلو الخبر السابق برقم ربعمية خمسة وسبعين حدثنا عبد الله ابن عامر ابن زرارة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن حداد حداد ابن ارطاء حداد ابن ايه ارطاء عن فضيل ابن عمر يعني فضيل ابن عمرو الفقيمة عظيم بن عمر الفقه عن ابراهيم يعني النفع عن علقمة الفرق بينهم ده ابراهيم عن الأسود وده إيه ابراهيم عن إيه علقمة يعني ذاك ابراهيم عن إيه عن الأسود عن وده ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ان رسول الله نام حتى نفخ ثم قام فصل ثم قام فصل كده عند ابن ماجه كده عند احمد بقى عند احمد حدثنا ابو معاوية قال حدثنا حجاج حجاج ابن ايه ابن ارطاء ابو ارطاء الكوفي ها حجاج ابن ارطاء قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا حجاج عن حماد يعني ابن ماجه يقول عن فضيل ابن عمرو الفقيه، حجاج ابن ارطاء عن مين عن فضيل هنا بيقول ايه ابو معاوية ابو معاوية بيقول حجاج ابن ارطاع عمين عن, عن حماد حماد ها عن ابراهيم طبعا حماد اللي يروي عن ابراهيم النخعي هو حماد من لا في حماد ابن سلمة من النخعي حماد ابن ايه ابن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة مين اللي حيروي عن ابراهيم النخعي اسمه حماد حماد ابن ابي سليمان الكبير الفقih الكبير الفقيه الايه اللي هو شيخ مين شيخ ابي حنيف يبقى حجج عن حماد عن ابراهيم عن علقما عن عبد الله ان رسول الله بس قال بلفظي بقى ايه ان رسول الله كان ينام مستلقيا شي زوز ده مستلقيا حدش قال مستلقيا دي الا مين الا ابن إلا مين ابن ارطاء بس المستلقيا ما انت شبت التنفسي فوق الايه التنفسي قال يعني ساجدا يعني نام ويغط حتى ايه يغط ده وهو ايه تأولها التنافسي انه ساجد حجد الابا في رواية حماد، في روايته عن حمد الرواية الاولى عند احمد قال, قال رسول الله تانيناه مستلقيا مستلقيا حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضا وحدثناه إسماعيل بن محمد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة يبقى وافق مين وافق ابن زرارة عبدالله بن عامر ابن زرارة عند مين عند ابن ماجة يبقى أحمد رواه من وجهين الوجه الأول, الوجه الأول تفرد بي عن ابن ماجة وهو قوله حجاج عن مين عن حماد بن أبي سليمان الوجه الثاني حجاج عن فضايت اللي رواه من ابن ماجة قال أحمد وحدثناه إسماعيل بن محمد قال لحدثنا يح يبن زكريا يعني ابن أبي زائدة قال حدثنا حجاج عن فضي عن إبراهيم عن علقمه عن ابن مسعود عن النبي فذكره بنحو واخرجه كذلك أبو يعلم برقم خمسة مئتين وعشرين عن أبي معاوية قال حدثنا حجاج عن حماد أي بمثل رواية, رواية أولى عن عند احمد الروايه الأولى عند مين؟ عند أحمد فمدار الحديث إذن على مين؟ على حجاج ابن أرطأ ورواه على وجهين وجه عن فضيل ابن ايه ابن عمرو الفقيمي ووجه تاني عن حماد ابن ايه ابن أبي سليمان ثم اتفق حماد وفضيل عن إبراهيم عن علقمه عن ابن مسعود إلا إنه في رواية حماد يعني حجاج بن ارطاء في رويته عن حماد قال كان ينام ايه مستلقيا كان ينام ايه مستلقيا يبقى مداره على حجاج بن ارطاء وحجاج بن ارطاء قد علمت انه يدلس بيعمل إيه؟ كان يدلس ولكنه لم ينفرد لكنه لم يتفرد به بل توبع على هذا الوجه اللي هو وجه ايه ابراهيم عن علقمة عن ايه عن ابن مسعود الا قوله إلا قوله مستلقياً فإنه من شذوذه فإنه إيه؟ ده, ده التفرد بقى هو توبع على الوجه ده وتوبع على أكثر ألفاظ الخبر إلا قوله إيه؟ كان ينام إيه؟ مستلقياً كان ينام إيه؟ مستلقياً فأرى أنه تفرد به قال الترمذي في العلل الصغير بترتيب أبي طالب القاضي رقم أربعة واربعين الترمذي يقول حدثنا محمود بن غيلان مروزي قال حدثنا علي بن الحسن من علي بن الحسن اللي عنه محمود بن غيلان علي بن الحسن ابن شقيق آه علي بن الحسن ابن شقيق عن أبي حمزة عن الأعمش من أبو حمزه اللي عن الأعمش أبو حمزه السكري أبو حمزه الايه السكري عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ الله يعني حجاج بن أرطأ لم يتفرد بل عن إبراغيم النخعي مش حماد بن أبي سليمان وحده ولا فضيل بن عمرو الفقيمي وحده بل الأعمش لكن تفرد بي عن الأعمش مين؟ ابو حمزة الايه? ابو حمزة السكري. هي تبقى متابعة لان ابو حمزة ثقة. ابو حمزة إيه؟, ايه? ثقة. وجائز قبول ما تفرد به فيما وقد رواه حجاج والعبرة ليست في رواية ايه? حجاج لكن هكذا ايضا رواه وحنشوف مين صححه من الائمة. قال ابو عيسى. قال ابو عيسى. الرواية طبعا اللي دي? لعبد الله بن مسعود. رواية مين دي عبد الله وقد مضى في الحديث السابق روايه عائش طب ما بال أبو عيسى ها هنا يقول وقال وكيع عن الأعمش عن ابراهيم عن الأسود عن عائش الله يعني كأن الترمزي ظن أو بيتساءل عن هذا الاختلاف إن كان ممكن يدرج في مسألة الاختلاف أو يدرج في باب الاختلاف بيقول هكذا قال هكذا قال ابو حمزة السكري عن الاعمش عن ابراهيم عن ع عن ابن مسعود فبيقول ايه ابو عيسى وقال وكي عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ايه دخل حديث عائشة الحديث الله يبقى كأن الوجهين ممكن يكونوا إيه الوجهين ممكن يكونوا فيهم الطراب او اختلاف فقال وقال وكي عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ان النبي مثله سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت اي الروايتين اصح يبقى الترمذي اراد ان يزيل وجه ما يبدو من الاختلاف ما بين الروايتين ايهما اصح فقال يحتمل يحتمل عنهما جميعا شوف الامام البخاري وحكمته دانا النهاردة لو عرضتها على من يتعلم مبادئ علم التخريج لصارع ال 2 تمام ال 2 تمام كده الامام الكبير البخاري يقول يحتمل عنهما جد يحتمل يا سلام دن احنا النهاردة نقول صحّحه الألباني بدون تردد البخاري بيقول يحتمل عنهما جد ايه ده ايته إيه, إيه, إيه, إيه, ايه ده الامام البخاري البخاري يقول يحتمل عنهما جميع يعني ما صرحش بصحتهم جميعا قال يحتمل عنهما جميعا ها ها فهل لم في هذا الفعل قسوة ياريت ياريت كده اللي بيخرج النهارده ويتكلم عن الأخبار يقول له قسوة مش كده رجالهم رجال صحيح بات خلاص ما فيش كلام بعد كلامه هو صحيح وخلاص لكن البخاري يقول يحتمل عنهما جميعا يحتمل عنهما ايه جميعا فهو من وجوه الاحتمال انك كلاهما صحيح كلاهما ايه صحيح تمام كلاهما ايه صحيح ولا اعلم ولا اعلم البخاري لسه بيتكلم يقول ولا اعلم احدا من اصحاب الاعمش قال عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة الا وكيعا يبقى تفرط بايه وكيع خلاص كان يسكت بقى أبو عيسى. قال لا، وسألتُ عبد الله ابن عبد الرحمن يعني مين، الداريمين no ما أستاذيه البخاري ومين، الداريم، أستاذ الصنع دول البخاري ومين، قال ما سكتش بقى أبو عيسى لا راح سأل تسأل كمان MEL قال مثل عبد الله ابن عبد الرحمن يعني فقال فقال حديث الأعمشُ عن إبراغيم عن ع節目 عن عبد الله صحي يبقى البخاري قال يحتمس والقول اظن قول البخاري لذلك ما احنا قلنا اصل حديث عائشة ده اسناده جميل جدا وفيه عن الاعمش عن, عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة تمام وهو اقرب لان عائشة حكت حكاية تنام عيناه ولا ينام ايه قلبه وذكرت صلاته بالليل ذكرت صلاته بالليل كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي تمام ولا يتوضأ آه لكن آه آه أرى إنه لا اختلاف, لا اختلاف لأنه قول أصح لا ينفي يعني بالدلالة أن الآخر إيه صحيح لا حيقال أصح صحيح وأصح صحيح وأصح الضعيف وأصح إيش حاجة اسمها ضعيف ويه إنما يقال أصح الإيه لكن الدليل مراجع الحديث عبد الله أصح يعني قال حديث هذا ترجيح الدارمي لكن قد يبدو لنا ان حديث عايشة ايه اقوى حديث عايشة ايه اقوى لكن كده قال الدارمي حديث ايه عبد الله ايه حديث عبد الله ايه على انه تفرد بالرواية من ابو حمزة السكري ابو حمزة وإلا فقد علمت ان رواه غير ابو حمزة من حجاج والطرف فيه والطرب الطرب. فممكن يكون مرة رواه عن حماد بن ابي سليمان مرة تانية رواع عن فضيل بن عمر الفقيمي ومع الاختلاف في الفاظه فقال في احد الالفاظ موس تلقيا ووضحوا له هذا حديث مين حديث عبد الله يبقى ده قول الترمزي وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وابو هراير ومين وابو هراير حديث ابو هرايرا التالت اخرجه ابو القاسم البغوي ابو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد علي بن الايه علي بن الجعد ابو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد برقم 1452. ومن طريقه البيهقي في الكبرى جزء الأول قال اخبرنا علي بن الجعد مين اللي قال أخبرنا علي بن البغوي محمد آه. ابو القاسم محمد ابن عبد العزيز البغوي محمد ابن عبد العزيز الإيه البغوي الشيخ الدارا قطني والشيخ ها الشيخ الدارا قطني والإيه والأجري وابن شاهين العالم العلم الكبير محمد ابن عبد العزيز الإيه البغوي اللي هو جده علي ابن عبد العزيز البغوي يعني علي ابن عبد العزيز ده وأما محمد ابن عبد العزيز البغوي ها. ده بالصغيرة اللي هو الشيخ الدارا قطني وابن شاهين وها والآبوري وهذه الطائفة في طبقة الآبوري ومن تحت قال أخبرنا علي بن الجعد يبقى المسنن بيروي من أبو القاسم الإيه؟ البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري أتيجي لك الرواية لسعيد الجريري من طريق شعبة أو الثوري ها. فلا يسأل عن اختلاطه إنما نسأل عن اختلاطه إذا كانت الرواية من غير طريق مين شعبة والثوري ها يعني شعبة من قدماء أصحاب إيه ها ممن روا عنه قبل الإيه الاختلاط فشعب عن سعيد بن الجرايري يعني سعيد بن إياس الإيه سعيد بن إياس أبو مسعود الإيه الجراير عن خالد بن غلاق غلاق ولا علاق لا غلاق بالإيه بالغاي، آه، خالد ابنه ابن غلاق القيسي خالد ابن غلاق القايسي، عن أبي هريرة قال من استحق النوم يبقى عن أبي هريرة قوله عن أبي هريرة إيه، أبي هريرة إيه قل، عن أبي هريرة قال من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء، قال وزاد البيهق وأخبرنا أبو حازم يعني العبدوي قال أخبرنا أبو أحمد يعني أبو أحمد الحاكم أبو أحمد الحاكم الكبير ها أبو أحمد الحاكم قال أخبرنا أبو القاسم يعني أبو القاسم البغوي قال حدثني زياد بن أيوب قال أخبرنا ابن علي عن الجريري مثله يبقى كいنو كما رواه شعب رواه مين aussi إسماعيل بن И اسماعيل بن علي بإسناده نحو يعني اسماعيل بن علي عن الجرايري عن خالد بن غلاق عن ابي هريره وقال اسماعيل يعني ابن علي قال الجرايري فسالناه عن استحقاق النوم ما معنى استحقاق النوم يعني آآ آآ يعني ما معنى من استحق النوم ما معنى استحقاق النوم قال أن يضع جنبه ان يضع جنبه ها يعني كأنه على وفاق حديث ابن عباس لذلك قال وفي الباب عن أبي هريرة فإذا وضع جنبه فقد استحق إيه انما الوضوء على من ناما مضجعا ها قال استحق النوم يعني إيه يعني إيه وضع إيه وضع جنبه هكذا زاد البيهق خالد بن غلاق البصري ذكره البخاري في التاريخ الكبير الجزء الثالث مية ستة وستين برقم خمسمية تمانية وستين وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل جزء الثالث تلتمية ستة واربعين فلم يذكر فيه جرح ولا تعديل خالد ابن ايه ابن غلق القيسي ابو حسان الايه ابو حسان القيسي وقال ابن سعد ثقة قليل الحديث يبقى مين وثقه ابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات قال خالد بن غلاق ابو حسان العايشي من تيم الله بن ربيعة هو قال الكده العايشي وراها القيسي لان خالد بن غلاق قيسي نزل البصر لكنه يقول من تيم الله بن ربيعة آه. آه. لعله بذلك يقول العيشي من تيم الله بن ربيعة بردك العايشين نسبه الى عايش الله يقول كده عايش الله فالنسبه اليها عايشي فلذلك قال عايشي لكن اكثر ما نرى خالد بن غلاق قيسي قيسي بصري قيسي قال يروي عن ابي هريره روى عنه الجرين يعني كان ابن حبان لم يعرف ممن روى عنه الا مين في اللي الجرايري الجرايري وكذا النسائي ذكروا في من في تسمية من روى عنهم واحد فالنسائي قال خالد بن غلاق في من روى عنه ايه؟ واحد قال روى عنه الجرايري يبقى النسائي يرى أن روى عنه مين الجرايري فقط وابن حبان يرى ذلك لأنه لو علم أن له راو غير الجرايري لا ذكره لكن ألف قد كده خالد بن غلاق العايشي من تيم الله بن ربيعة يروي عن أبي هريرة روى عنه من الجري يبقى لم يعلم له إلا رويا واحدا هو من الجري وكذا فعل النساء في كتاب تسميه من روى عنه واحد واحد قال نزل بيتكلم ابن حبان في السقاط حدثنا عبد الله بن محمد يعني ابن سلم عبد الله بن محمد بن إيه ابن سلم المروزي قال حدثنا اسحاق بن إبراهيم عن الايه الحنظلي قال حدثنا المخزومي قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد الايه البصري قال حدثنا ابو مسعود سعيد بن اياسنا الجريري أبو مسعود سعيد بن اياس الجريري عن خالد القيسي قال قلت يا ابا قال قلت يا أبا هرير قال قلت ها قال قلت يبقى سامعه ايه سمع إيه وكلم أبو هريرة ها قلت يا أبا هريرة هل سمعت من خليلك شيئا يطيب بأنفسنا عن موتنا يطيب بأنفسنا عن موتنا قال نعم سمعتوه يقول صغارهم ضعاميص الجن صغارهم ضعاميص الجن هكذا قال ابن حبه وربما بل هو الظاهر بلا خلاف ابن حبان يرى ما رأه النساء يعني يرى ما رأو النساء ان خالد بن غلاق مجهول يعني مجهول يعني مجهول لم يروه عنده إلا إيه واحد لكن وسق وده بعضهم يقول لك ابن حبان بيسق المجاهد ابن حبان بيسق الإيه المجاهد آه قلت لا لم يتفرد الجراير بالرواية عنه كما زعم النسائك وكما تراءى لبن لابن حبان بل عنه كذلك أبو السليل دريب ابن نقير القيسي البصري أبو السليل, أبو السليل دريب ابن نقير القيسي البصري قال الإمام أحمد الإمام أحمد روى الرواية الأولانية يعني رواية رواية الجراير رواية الجرائري عن خالد بن غلاق القيسي قلت يا أبا غريرة سمعت من خليلك شيئا يطيب بأنفسنا عن موتنا قال نعم سمعته يقول صغرهم ضعميص الجنة هذه رواية رواية أحمد وأتبعها رواية الثانية برد وذكر في الجزء الثاني صفحة خمسمية وتسعة قال حدثنا محمد بن أبي عديد عن, عن السليل. سليمان عن ابي السليم سليمان عن ابي السليم عن ابي حسان قال توفي ابنائي لي فقلت لابي هريره عن ابي حسان مين ابو حسان مين ابو حسان ما احنا لسه قايلين ابو ابن حبان بيقول ايه خالد بن غلاق العيش ابو حسان العيشي أبو حسان العيشي أبو حسان هنا في الوقت أبو السليل بيقول إيه أبو, السليل؟ ها؟ أبو السليل بيقول عن أبي حسان اللي هو مين خالد بن غلام موكنيته إيه أبو حسان أبي حسان قال توفي ابنان لي فقلت لأبي هريرة سمعت من رسول الله سمعت أنت سمعت من رسول الله حديثا يطيب بانفسنا عن موتنا هو لفظ, لفظ حديث إيه لفظ حديث إيه الجرائري لفظ حديث إيه الجرائري يقول أسمعت يعني سمعت هنا بحث في إيه الهمز أسمعت يعني هل سمعت أسمعت من رسول الله حديثا يطيب بأنفسنا عن موتانا قال نعم صغارهم دعاميس الجنة يلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه او بيدي كما آخذه بصنفه صنفه ثوبك صنفه الصنفه اللي هي الايه داخله الاذع داخله الايه بصنفه ثوبك هذا فلا يفارقه حتى يدخله الله وابوه الجنه يعني وابواه وابواه الجنه ها فلا يفارقه حتى يدخله الله وأبواه آه آه الجد يبقى إذن خالد بن غلاق مستور ولا مجهول مستور لأن روى عنه إيه اثنين وليس كما ظن ابن حبان وإن ذكروا في السقاط ولا كما زعم النسائي في تسمية من روى عنه واحد خالد ابن غلاق روى عنه ايه اتنين اه الاول الجريري وده الاشهر ده ايه الاشهر زكروا ابن حبان وزكروا النسائي كلام عنه ايضا من ابو اه ابو السليل دريب بن نقير القيسي دريب بن نقير القيس يبقى الخبر صحيح على ابي صحيح على ابي قال ابو بكر البيهقي وقد روي ذلك مرفوعا ولا يصح رفع روي ذلك مرفوعا ولا يصح ايه يبقى حديث ابي هريره ها حديث أبي هريرة حديث شعبة عن الجريري عن خالد بن غلاق عن ابي هريره رضي الله عنه من استحق النوم لماذا قول ايه ابو هريره من استحق النوم فقد وجب عليه الإيه الوضوء وجب عليه الايه الوضوء هكذا حديث كما قلنا ابو هريره إلى هنا انتهى ما ذكروا الترميزي ثلاثة حديث عائشة وحديث عبد الله بن مسعود وحديث من أبي هرايح الاستدراك حديث حزيفة بن اليمن حديث حزيفة بن اليمن أخرجه العقيلي وابن عدي وعنه البيهق يعني عن ابن عدي من طريق الرزباري أبو علي الإيه الرزبار العقيلي الجزء الثاني 75 ابن عدي الجزء الثاني 54 والبيهقي في الكبرى من طريق ابن عدي الجزء الاول 120 من طريق قزع ابن سويد قزع ابن سويد عن بحر ابن كنيز السقاء السقاء والسقاء مش بحر ابن كنيز ايه ها السقاء البصرة السقاء والسقاء ها يعني السقاء ها عن بحر بن كنيز السقاء ها. عن ميمون الخياط عن أبي عياض عن حزيفة بن اليمان قال كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق أخفق يعني أخفق ها. آه. أو... ها. لا بس الأغفاء مع, الإيه؟ مع الحركة خفق خفق ها. مش غفق غفأ أو غف لكن خفق هاه يبقى فيها حرق يعني غفأ مع أي هاه واحد بيقول لك أو الرجل ده يفقر اج يعني يفقر كده أو يفقر كده آ أفق أخفق أخفق مش أغفأ اغفيته إلى أخفق احتضنني رجل من خلف احتضنني رجل من خلفي فلتفت فائدة أنا <تصفيق> انا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل وجب علي وضوء أنا أنت شفتني وانا كده وها هل وجب علي وضوء قال لا حتى تضع جنبك ده لو سبت الخبر يبقى محتاج خلاص خلاص هذا الخبر لا حتى تضع جنبك تمام هذا حديثي موافق لحديث ايه ابن عباسه هو. آه. قال آه لكن بحر الإيه بحر ابن كنيز وما ادراك ما بحر هو بحر اه بس بحر في الإيه في النكارة هو بحر في الإيه في النكارة ويأتي بالطماط انها مش بحر يأتي يعني بال بال بالكنوز والفوائد لا ده بحر بالإيه بالطماط يبقى هكذا بحر وعليه علق آفة الخبر أبو بكر البيهقي يعني قال أبو بكر البيهاقي تفرد بروايته بحر بن كنيز وهو ممن لا يحتج برواية وهو ممن إيه ها وهو ممن لا, يحتج ممن لا يحتج برواية ده بحر بن كنيز آآ آآ السقاء الباصري وأخرجه العقيني من طريق هكذا من طريق قزعة بن سويد عن بحر السقاء إلا أن قال عن ميمون الخياط عن أبي عياض عن حزيف وأخرجه أيضا العقيني برضك في الجزء نفسه في الجزء الثاني خمسة وسبعين من طريق حماد بن واقد الصفار قال حدثنا بحر بن كنيزين السقاء عن ميمون الخياط عن حبه ابن جوين عن ابي عياض عن خزيه ادخل ايه ادخل حبة دخل حبة ها بين ميمون بين ميمون وابي عياض يبقى دخل حبة ها دخل حبة فين ها بين ميمون وابي عياض حبه ابن ايه ابن جوين تمام هكذا قال بينما انا بالمسجد اذ اغفيت هنا أغفيته هناك أخفق ها. أغفيت فوضع النبي يده على منكبي ها. وضع النبي يده على منكبي قال ما غاد فرفعت رأس قلت يا رسول الله هل علي في هذا وضوء قال لا حتى تضع جنبك يبين في طريقين طريق الأولى بحر ابن كنيزن السقاء البصري عن ميمون الخياط عن أبي عياط بلا وسط الطريق التانية من طريق حماد بن واقد الصفار قال حدثني بحر بن كنيز عن ميمون الخياط عن مين؟ عن حب يبقى دخل بين ميمون وبين أبي ها حب والقضية هكذا علق الخبر أبو بكر البيهقي التام الخبر ده بمين؟ ببحر بن كنيز قال تفرد بيه بحر ابن كنيز وهو ضعيف لا يحتج بإيه بروايته أما أبو جعفر العقيلي فقد بيّن لنا قضية تانية قال من أبو عياض ده اللي بيروي عن حزيفة من اليمن ربما يشتبه علينا حاله نقول أبو عياض ده مشهور حنذكر كلام عنه دلوقتي لكن هل هو أبو عياض المشهور عندنا السقة السبت العابد الزاهد المتقن اللي كان أسنى عليه الأكبر عمر بن الخطاب وأصحاب النبي هل هو ولا حاجة تانية لا العقيلي لما ذكر في في الترجمة دي أبو عياد قال زياد بن عياد يبقى سماه إيه زيد ابن عياد زياد بن عياد كام وخذ بلد يبقى نقول وأبو عياد هذا الذي لم يلمح إلي البيهقي بشيء المها إليه العقيل فسماه إيه سماه إيه زيد بن عياد زيد بن عياض سمأه زيد بن عياض زيد بن عياض هذا لم يرضه أيوب السختياني أيوب السختياني وأنكر حديثا أنكر حديثا أنكر حديثا أيوب الإيه؟ السختياني وأنكر حديث. قال العقير زياد بن عياض أبو عياض باصري. حدثنا محمد بن ابراهيم بن جناد قال حدثنا بن عائشة قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال حدث رجل أيوب يوما حديثا فأنكره أيوب قال أيوب من حدثك بهذا قال محمد بن واسع قال بخل ثق بخ ثق جميل محمد بن واسع ايه جميل كويس ثق عمن قال عن زيد بن عياد قال لا تزد خلاص عرفنا وقفنا يبقى يبقى وقف وقف عند علة الخبر. ده نقول كده وقف على علة الايه المدバイ أو ما استنكروا ليك؟ استنكروا في حاجة عند حساسية. المحدثين عندهم ايه قل لي مين اللي حدثك حال؟ كمل. ما دام الطريق ماشي كمل. الطريق في معضلة وأعرف. يبقى يبقى ين ما دام الطريق في معضلة ايه خلاص مش محتاج إن اكتر بس, بس ما كنت تجش. ما تزجت. قولوا ما تزجت يعني ايه فقد وقفت على علتك. معنى قوله لم ام تزيد لا تزيد يعني إيه قد وقفت خلاص انا وقفت على العلبه بقى سمه اللي عايزه ده هو ده باين عليه هو ده اذا من هنا بقى يبقى النقره كانت عند مين عند ابي عياض يبقى مش النقره بحر بحر ابن قنيس قد يكون البيهقي علق النقار على بحر ابن قنيس لان هو اللي وصلنا لابي عياض وإلا فالنقاره عند مين عند ابي عياض لان اصل النقاره اللي استنكرها ايوب هو في حديث ثاني وفي حديث ثاني يعني لكن آآ آآ أيوب وقف عندها عند مين؟ عند زيد بن عياط زيد بن عياط وقال يعني العقيدي والحديث يعني جميعا لا يحفظان من وجهين. ناس مين الحديثين؟ ما احنا قلنا الحديث ده الوجهين يبقى حديثين الوجه الاول بح عن ميمون عن حبة عن حبة عن ابي عياط الوجه الثاني بلا حبة الوجه الثاني بلا ايه يعني الوجه الاول بحبه والوجه الثاني بلا حد واضح ولا ايه يعني دول وجه يبقى حديثين ولا لا حديثين قال كلا الحديثين غير ايه لا لا لا, لا. كلا الحديثين لا يحفظان من وجه ايه بيان وايضاح هذا ابو عياض لكننا ابو عياض اخر ابو عياض اما ابو عياض عمرو او عمير ابن الاسود العنسي الهمداني والد حكيم بن عميد يقال عمر ويقال ايه عميد عمر او ايه او عمير بن الاسود العنسي الهمداني والد حكيم بن عميد فهو ثقة عابد جليل القدر اسنى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي هاديه وسمته ورضي هاديه وسمت قال دمرت بن حبيب مر عمر بن الاسود العنسي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال مين اللي قال عمر من سره أن ينظر الى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلينظر الى هدي هذا مره واحده كبيره قوي ده حاجه كبير يا عمر ابن عمر او عمير بن الايه الاسود ده جديد او ايه من سره أن ينظر الى هدي محمد محمد صلى الله عليه وسلم آه. شوف سناء عمر سناء عمر يبقى ده ابو عياض ايه ابو عياض الكبير اوي ابو عياض ده ايه وله روايه طبعا الصحابة كتير كثير يبقى ده ابو عياض جليل القدر رفيع الشام اثنى عليه عمر ورضي ايه هديه رضي هديه سمته حتى قال ايه آه. من سره ان ينظر الى هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلينظر الى ايه آه. فلينظر الى هذا فكفى بهذا فخرا واعتزازا كفى بهذا إيه؟ فخرا واعتزازا قال ابن حبان كان من عباد اهل الشام في السقاط كان من عباد اهل الشام وزهدهم وكان يقسم على الله فيبر كان يقسم على الله فيبر احتاج به الشيخان ابو عياض ده ايه ها به الشيخان واخرج له البخاري في صحيحه حديثين الاول قال في كتاب الجهاد والسير برقم 2924 حدثني إسحاق بن يزيد يعني دمشق قال حدثنا يحيى بن حمزة يحيى ابن حمزة يعني الحضاني القاضي قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود مين عمير بن الأسود أبو إيه أبو عياض الثاني ده بقى بل أبو عياض الأولان بقى ها لما ده عياض الإيه الأولان ها, ها خالد بن معدن قال أن عمير بن الأسود العنسي, العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحه حمص وهو في بناء الله ومعه أم حرام أم حرام بنت ايه ها بنت ملحان اه ام حرام أخت مين أخت الرمايص أخت الايه الرمايص يبقى خالد مين ها خالد انس بن مالك رضي الله عنه تمام؟ زوجة مين زوجة عبادة زوجة عبادة بن الصام قال لقي عبادة وهو نازل في ساحة حمص ومعه ها ومعه ها ومعه, ها ومعه امرأته ام, إيه؟ أم حرام فقال عمير فحدثتنا ام حرام انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا منهم أنا فيهم أنا فيهم قال نعم أنت فيهم أنت إيه فيهم يبقى دي بشرى لأم حرام بنت ملحان أنها تموت إيه شهيدة هتموت إيه شهيدة قال ثم قال النبي أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر إيه مدينة قيصر قسطنطينية قسطنطينية أول أول جيش الوجيش يزيد ابن إيه ابن معاوية جيش يزيد ابن معاو أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر إيه مدينة قيصر أه قسطنطينية مغفور له قلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا يعني إيه لا أنت في الأولين بقى ما أنت عديتي خلاص ها أنت إيه عديتي ها أنت عديتي ها تمام ولا إيه هذا عمير بن إيه الأسود العنسي الحديث الأخير. الحديث الثاني كتاب الأشربة برقم 5593 خمسة آلاف خمسمائة ثلاثة وتسعين. ولا هو؟ لا لا ما دا دا شرف. لا لا لا الأسود العنسي لا ليس ابن الأسود العنسي المدعي للنبوة. لا لا لا لا لا. النماكي لهما عنسي. كلاهما إيه؟ عنسي. اه, آه, آه. الآخر كتاب الأشربة. برقم خمس وتسعين قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم من الأحول سليمان الاحول غير عاصم الأحوال دكها عاصم بن سليمان الاحول لكن ده سليمان بن أبي مسلم الايه يعني ثقة لم يكسر البخاري للتخريج له لو حديثان ما تزيدش تقريبا عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو يبقى دي رواية أبي عياد عن مين آه آه يبقى له رواية عن عبادة بن الصامت ومراته وزوجه أم حرام ورويته دي التانية عن مين ليس له في البخاري إلا إيه إلا هذين الحديثين عن عبد الله بن عمرو لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي ليس كل الناس تجد ثقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت الجر الإيه غير الجرار غير المزفف لأنهم كانوا ينبذوا ينبذوا في الجر الايه ها الجر الايه قال غير المزفف يبقى نهى عن الايه جرار الايه الجرار المزففه تمام واخرجه كذلك مسلم في كتاب الاشبيل يعني احتج به الشيخ ما قلنا احتج به الايه عمير امام عمر بن الايه ابن الاسود هذا حديث أبي هريرة وحديث حذيفه وانما دعانا الكلام على ابي عياض الثقه السبت المتقن العابد الزاجد آه. آه. آه. رفيع القدر آه. لالا يشتبي بابي عياض روي حديث حذيفه لئلا يشتبي بيه زيد بن عياض بابي عياض اللي هو زيد ابن زيد بن عياض خامسا خامس... لا لا لا ما هو مش لا دي طبقه شريفه عاليه جدا لأني ده من الكبار قوي رائع عمر رائع عمر لكن ما يذينا أبو عياض الراوي عن حزيفة ده مجهول اللي مش عارفين حاله يعني سوى أنه منكر ها سوى إنه إيه استنكروا يعني ااا أيوب استنكروا إيه ايوب. الحديث الخامس حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال الطبراني في الكبير الجزء الثامن 243 برقم 7948 واربعين حدثنا أحمد بن علي القاضي الحمصي قال حدثنا أبو موسى الهروي قال حدثنا عطاء بن جبلة عن الأعمش عن جعفر بن الزبير عن قاسم يعني ابن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمام الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم ناف نام حتى نفخ ثم قال الوضوء على من الضجع الوضوء على من الضجع قال كده رفعوا بقى يبقى كأنه بالضبط يشبه حديث ايه ابن عباس الحكاية والرفع الحكاية والايه والرفع نام حتى نفق ثم قال وضوء على من الضجع طبعا علة هذا الاسند واضح قوي جعفر بن الزبير الايه الشامي هذا اسند واهي بمرة واهي بايه بمرة قفته من فاته جعفر بن الزبير الشامي وربما قيل البصري يعني بعضهم يقول الباصري كذبه شعب كذبه ايه شعبه وقال يحيى بن معين ليس بثق وتركه أحمد بن حنبل وقال السعدي نبز وحديثة وقال البخاري وأبو حاتم والنساء وعلي بن الجنيب والأزي والدار قطني متروك ده في الضياع ده جعفر بن الزبيت ده في الضياع اثنين أبوها الناس في روايتهم عن القاسم بن عبد الرحمن بشر بن نمير القشي بشر بن ايه ابن نمير القشي والتاني مين بقى جعفر. جعفر ابن ايه? ابن الزبير. ها. دول فين? فين دول? ها? في الضياع دول. ها? دول في الضياع خالص يعني. ها? يبقى جعفر ابن الزبير الشامي راوي القاسم بن عبد الرحمن يروي نسخه مليانه مليانة. من مليانة مناكير. مليانة مناكير. لدرجة انه ممكن الجزم اننا لا نعلم مناكير روية عن احد من صاحبك ما روية عن مين? عن ابي امم. عن مين? اوه. عن ابي عمر اللي طالع الجزء الثامن من معجم الطبراني يرى الأع... يرى الاعجي وممكن وانت قاعد كده في غفلة تطلع عليك افاع <تصفيق> يعني واحد لو انم كده شويه وهو بيذاكر تطلع عليه من الكتاب ايه آه، افع منسوبا لمين دي منسوبا للنفس ها يبقى منهم مين جعفر ابن الايه الزبير صاحب القاسم ابن عبد الرحمن ها ستة حديث رجل من أصحاب النبي حديث رجل من أصحاب النبي قال الإمام أحمد حدثنا معتمر بن سليمان يعني التيمي قال أخبرنا حميد عن عبد الله بن عبيد عبد الله بن عبيد الله هو ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله هو من ابن أبي مليكة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت نبي الله نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ هذا إثنان رجال والثقات كلهم ولا تضر جهالة الصحابي ليه؟ لأن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة له رواية عن الصحابة بل يعني رويت عن عائشة محفوظة ورويته عن اسماء بنت أبي بكر ورويته عن عبد الله ابن عمرو ورويته عن عبد الله ابن عمر محفوظه عبد الله ابن ايه ها ابن عبيد الله ابن ابي ايه ها ابن ابي مليكه رويته محفوظه فلا تضر جهله الايه الصحابه لا تضر جهله الصحابه فان كان سم تعلق بحميد لان حميد بيعمل ايه حميد بي بيدلس ان كان سم تعلق رجاله رجال ورجال كلهم ثقات ان كان سم تعلق وخشيه يبقى هنخاف من ايه من تدليس ايه حبل من تدليس حميد بس تمام لكن تدفع هذه الخشية بماذا تدفع بماذا بان الباب بان الباب ايه في احاديث ايه كثيرة في احاديث ايه كثيرة نام حتى نفق ثم قام فصلى ولم يتوضا ها حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو وبه نختم قال أخرجه الدار في السنن جزء الأول 160 رقم أربعة من طريق عمر بن هارون عمر بن هارون البلغ عمر بن هارون الايه البلغ عن يعقوب بن عطاء يعني ابن أبي رباح عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال رفعوا كده ما فيش أنكر بقى من كده بقى ما فيش أنكر من كده ها ما فيش ايه انكر من كده رفع وكده ها عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يعقوب بن عطاء ابن ابي رباح ومن طريق يعقوب مين ها عمر بن هارون منكر الحديث جدا منكر الحديث جدا متروك الحديث زائد الحديث ها عمرو بن هارون الايه البلقي عن يعقوب بن عطاء ابن ابي رباح عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده يرفع أن رسول الله قال من نام وهو جالس فلا وضوء عليه فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء والله لو القضية كده يبقى مش هيتنازع الأئمة هيتنازع العلماء لأن القضية كلها بتأتي عن طريق الاستقراء الأدلة بالمفهوم فإن كان منطوق فقد كفى العلماء شر النزاع لو عندنا منطوق ها يبقى كفانا ايه والله لو القضية كده بتاتي على كلام الوضاعين واصحاب المناتير ما فيش خلاف في الاحكام الفقهية لكن ما هيك كده من نام وهو جالس فلا وضوء عليه ومن نام على جنب فقد ايه وجبه يا خلاص يبقى ما فيش ها ها ها لكن دي نكرات دي احاديث ايه دي احاديث ايه دي منكرة دي احاديث منكرة طبعا واضح عمر بن هارون البلخي ويعقوب بن عطاء ابن ضعيف يعقوب بن, عطاء بن ابي ربه ضعيف واخرجه الطبراني في الاوسط برقم 60 60 65 يعني, ستين ستين. وستين يعني من طريق عبد القاهر ابن شعيب عن الحسن ابن ابي جعفر الجعفري حسن ابن ابي جعفر الجعفري مش الجفري الجعفري الجافر، ها الحسن بن أبي جعفر الجعفر. عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، بقى في طريقين، طريق الأولى يعقوب بن أبي عطاء من طريق مين؟ عمر بن هارب، عمر بن هارب، من طريق ليث بن أبي سليم وعنه من وعنه الحسن بن أبي جعفر الجافر، طعم؟ عن ليس بن أبي سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه من نام وهو جالس نفس اللفظ يعني من نام جالسا من نام وهو جالس فلا وضوء عليه فإذا وضع جنبه فإذا وضع جنبه فعليه الايه الوضوء قال أبو القاسم لم يروا هذا الحديث عن ليس بن أبي سليمان إلا الحسن بن أبي جعفر تفرد به عنه عبد القاهر بن شعيب نقول وكيل الإسنادين ضعيف كلا الإسنادين ايه؟ ضعيف في أولهما عمر بن هارون وهو علة الخبر الأول ويعقوب بن أبي عطى أيضا ايه؟ ضعيف ضعفه أحمد ويحيا وقال أبو حاتم الرازي ليس بالقبل أبو حاتم الرازي يقول ايه؟ ليس خبر الثاني أوهد أشد وهي من, من الأول ليه؟ لأن في كما قلنا في الحسن بن أبي جعفر حسن النبي ابي جاء وليس ابن ابي سليك. ليس صدق لكنه مختلط صدق لأنه إيه؟ لكنه مختلط مضطرق. مختلط إيه؟ في نفس هو صدق, في هو إيه؟ صدق. لكنه إيه؟ آه. يحتج لماذا والطراب صدق لكنه مضطرب إيه؟ مختلط. ولكن برضك العلة أفتر في مين الحسن ابن ها الحسن ابن أبي جعفر يحيى ابن معين قال ليس بشيء قال احمد والنسائي متروك قال الفلاس والبخاري منكر الحديث قال السعد واهي الحديث ده في الضيع برضه ده وردك أحد إيه؟ أحد اللي في الضيع دول ده ده ده محدش يعني واهي الحديث منكر ده يعني ده نقول متروك الحديث زاهي بالحديث ها ليس بشيء كده لذلك احنا نلخص حالي نقول إيه؟ ليس بشيء ابن حبان بقى بيطول شوية كده كان من المتعبدين لكنه غفل عن حفظ الحديث فإذا حدث وهم وقلب الأسانيد وهو لا يعلم هو بس عذر في كونه كان عابد كان, إيه؟ كان عابد يعني ابن حبان كده عذر في أنه فقط كان, إيه؟ كان عابدا كان يعني من المتخشعين المتعبدين إلا أنه إيه؟ ليست صناعة الحديث، صنع... ليس الحديث وصناعة، ليس الحديث إيه، صنعته، الحديث من الصنعت، فهذا حديث, إيه عبد الله بن إيه؟ ها حديث عبد الله بن إيه، حديث عبد الله إيه، ابن عمر، وهو الحديث السابع في الباب، السابع، السابع في الباب، حديث السابع إيه، الباب، ها وبهذا نكون قد فرغنا من تفسير قول الترمزي وفي الباب مع الاستدراك على ما ذكره. بأربعة من الصحابة فصار متابع حديث الله بن عباس في الباب ها كم سبعة ولنا كلام على فقه حديث الباب ان كان لنا في العمر بقية أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم